باب الدعاء والبينات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدى ناس دمى رجال وموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متبق عليه وللبي هقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكره وعنبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسره فعمر أن يسحن بينهم في اليمين أيوم يحلف صواه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 وَإِنْ قَضِيْبٌ مِنْ عَرَعْكِ الرَّوَاهُ مُسْلِمٍ وَعَمِلَ شَادِبٍ قَيْسَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال مَنْ هَلَفْ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ مِرٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ, فاجر لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ رَض متبقنا عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين قصما في دابة لسل واحد منهما بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين طواه أحمد وأبو موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصنا في دابة لس لواحد منهما فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين طواه أحمد وأبو داود والنساء وهذا وقال جيد وعن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على من بري هذا بيمين آثمة تبوى مقعده من النار صواه أحمد وعبو داود والنسي وصحه ابن همبان وعن نبي رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم رجل على فضل معهم بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل باع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايا إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفا وإن من يعطيه منها لم يفي متفقنا عليه وعن جابر رضي الله عنه وإن رجلين اختصنا في ناختهم فقال كل واحد منه ما نتجت عن دين بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار قطني وفي إسنادهما ضعف وعن عيشة رضي الله عنها قال ادخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذات يوم وسارير من نصرور تبرق وسار وجي مجزز المدلجي ألم تري إلى مجازز المدلجين ضرعان فنزعيد من حارد وأسامة بن زيد فقال هذه أقدام بعضها من بعض متبقون عليه